سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء لا عليكم عباد لنا ألي بأس شديد فجاسوا خلال الدنيا وَكَانَ وَحْدَنَا الْفَعُولَىٰ ثُمَّ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وإن أسأتم فَلَا فإذا جاء كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على واتبروا أسر ربكم أي يوم حمق قم واننذم عذنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين ويبش شِيَرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَقُومُونَ الصَّلَاةَ حَافِظِينَ لَهُنَّ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ كَانَ الْإِنْسَانُ عَدُوًّا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 لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين ن وكل شيء تصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طاع وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَوْهُ مِنْ شُرَاءٍ كِتَابَكَ كَفَى جَنَّ لَيْلُهُ مَعَ لَيْكَ حَسِيبًا مَن دَرَسَ فَإِنَّمَا يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى فَرَسُولَ وَإِذَا أردنا ساق فيها فحقق عليها القول فدم رنات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 من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن مريد جعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلها وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَالسَّعَادَةَ فَالسَّعْيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا قلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء أُضِكَّ كَيفَ فَضَلَ نَبْعَ ضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أكْبَرُ دَرَجَاتِهُ وَأكْبَرُ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد أخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما ربياني صغيرا رب بكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنّه كان للأوابين غفورا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَذَا السَّعِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا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 وَإِنَّ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغًى أَرَحْمَتِ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُو وَلَا تَدْعُ عِندَكَ نُطُلًا لَّن إِلَاءُ نُكِكْ عَلَى التَّبَسُطِ قُل لَّلْبَسْطِ فَتَنقُدَ مَن ما جاء بسطر اذكر من يشاء او يقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْ لَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إن إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وَسَاءَ سَبِيلَ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 إن العهد كان مسؤولا وأغفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفر أَدَبَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْؤُولًا وَلَـتَمْشِ فِي الْأَرْضِ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول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 ما منو من مدحورا؟ أفأصفق مربك بالبني من قُمْ لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً صدق الله العظيم